ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع علي كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات عبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعاون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواد عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون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 قوم خيانة فانبذ على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون